نعم لو قال المصنف حفظه الله تعالى الباب الثالث نواقض الإيمان نواقض الباب الثالث نواقض ونواقصه الفصل الاول معنى الكفر وقسامه الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان ويطلق عليها الذنوب المكفرات وهي أقوال أو افعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان وتوجب الخلود في النيراد وسائر المعاصي والسيئات تنقص الإيمان ولا تنقضه والكفر عدم الإيمان وكما يكون بالاعتقاد والقول يكون بالعمل وسواء كان العمل قلبيا أم بدنيا وكما يكون الكفر بالفعل يكون بالترك والامتناع والشك والارتياب والكفر والشرك والفسق والظلم تطلق في الشرع ويراد منها الأكبر أو الأصغر فالأكبر يخرج صاحبه من الملة ويرفع عن دمه وماله نسمه وبعد إقامة الفجر تجري عليه أحكام الكفار بالدنيا وهو في الآخرة في النار من الخالدين ولا تنفعه شفاعه الشافعين والاصغر صاحبه من اهل منة في الدنيا والاخره وامره في الاخره الى الله شاع شاء عذبا وان شاء عنه وهو ممن يصلح أن تدركه الشفاعه يوم القيامه والكفر الاصغر يطلق ويراد كفر النعمه او كفر دون كفر قال تعالى هذا من فضل ربي اذلوني ااشكر ام اكفر وعليه فلا يمتنع يجتمع إيمان وكفر غير ناقل عن الملة في الشخص الواحد ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعد ان يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر وكما أنه لا توجد حقيقة الإيمان التي تنفع العبد إلا بوجود اصله فلا يخرج العبد من الإسلام إلا عند وجود حقيقة الكفر الاكبر نعم هذا الباب في نواقض الإيمان ونواقصه قال المؤلف معنى كفر واقسامه. الكفر يكون بارتكاب نواقض الإيمان ويطق عليها الذنوب المكفرات. نعم الكفر يكون إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان وتسمى الذنوب المكفرات وهي أقوال وأفعال وإعتقادات حكم الشارع بأنها تبطل الإيمان وتجب خردة في النار فسألأ قول ومن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الاسلام كفر او دعا غير الله او استغاثه بغير الله قال يا فلان اغثني فرج كربتي يا رسول الله لي هذا شرك هذا ايش قول مكفر وكذا ومن الافعال المكفره السجود للصنم مثلا اذا سجد الصنم او اهان المصحف لان داسه برجليه او لطخه بالنجاسه هذا كفر وردة هذا عمل صلى الله عليه وكذلك من سجد الصنم او عبد الصنم او اعتقادات كان أن الله صاحبة أولد أو يعتقد أن الله شريك مدبر في هذا الكون هذا كفر جدا أو يعتقد أن الله صاحبة أولد أو وكذلك يكون في الشك كان يشك في يشك في وجود الجنة وجود النار يشك في البعث في النشور يشك في نبي من الأنبياء يشك في النبوة في تصالح هذه تبطل على الإيمان وتوجب في النار. قال معن فسائر والمعاصي والسيئات تنقص الايمان ولا تنقضه المعاصي دون الكفر هذه تضعف جملة تقص قال والكفر عدم الايمان نعم وكما يكون بالاعتقاد مثلنا كيكون باعتقاد اعتقد ان الله يصعد ولد وقال بالقول والعمل يكون بقوله وبالعمل فشخص كان العمل قلبيا كان يعتقد ايش ان الله يصعد ولد ام بدنيا كان يستيد الصنم مثلا وكما يكون بالفعل يكون بالفعل يكون بالفعل كان ايش يصيد الصرب ويكون بالترك والامتناع كان يرفض الدين لا يعلم ولا يتعلم يعبد الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله قال تعالى والذين كفروا عما انزلنا يكون كفر بأي اي شيء في الرفض ترك ترك دين الاسلام لا يتعلم ولا يعبد الله والذين كفروا عما انزلنا والشك يكون بالشك هذا شكا في نبي من الأنبياء شك في نبوية محمد يشك في الجنة يشك في النار والشك والارتياب والكفر والشرك والفسق والظلم يطلقوا في الشرع ويرادوا منها الأكبر أو الاصغر الكفر يكون أكبر مثل مأسبة كان يجحد توحيد الله ويكون اصغر كان مثال الكفر الاصغر مثل كفر النعمة وضرب الله مثلا ومثل قول النبي الثاني في النسب وان يحتوى على المجيد هذا كفر أصفر لا يخرج من الله والشرك الشرك يكون اصغر كالرياء و... و... و تعليق التميمه تعليق الخيط هذا اصغر ويكون الفسق اكبر كفسق المعاصي و اكبر فسق الكفر قوله عن ابليس ففسق عن امر ربه و يكون اكبر و هو ظلم الشرك و الكفر و الظالمون و يكون الظلم اصغر و ظلم المعاصي كلها كفر و والفسق و الفسق اصغر و الجهل يكون اكبر و هو الجهل كفر ويكون عصر وهو جهل معاصر انما التوته على الله الذي يعملون السوء بجهاله ثم توهم قليل هذا جهل معاصر قال المؤلف فالأكبر يخلص من بالله الكفر الاكبر والشرك الاكبر الأكبر أكبر الاكبر والذل والجهل الاكبر يخلص من بالله ويرفع عن دمه ومال العصره ودمه ومال غير العصره وبعد اقامه الحجه تجري عليه احكام الكفار في الدنيا اذا قامت على الحجه يعامل معاصره الكافر يستتيبه الحاكم الشرعي فانت ابو قتل و زوجته يعني تفسخ منه يعني لا يجوز اقرارها بالكافر ولا يدخل مكه لان مكه لا يدخلها الكفار من ايه والذين هم المشركون نجس الى بقيه الاحكام بعدين قبلت من احكام الكفار في الدنيا وفي الاخره من النار من الخالدي اجابه تعالى ولا تفعوا شبابه الشرير والاصفر صاحبهم منها بالله الاصفر لا يخرجوا بالله منهم طعن في النسب والنياحه وكذلك الدنيا لا يخدم بالله الشرك الاصفر والكفر الاصفر والظلم الاصفر والدفاح معاصي هذه والنفاق الاصغر هذه في المعاصي الاصغر صاحبه من المله في الدنيا والاخره وامره في الآخرة على الله ان شاء عذبه وان شاء فعله تحت من شئته وهو ممن يصلح لتدركه الشوائب والقيامه نعم يشفر. والكفر الاصغر يطلق ويراد كفر النعمه مثل قول تعالى وضرب الله مثلا قرات ان كانت أميرة مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت باعمال الله وكذلك قول الله تعالى عن سليمان هذا لما جاء عرس بلقيس هذا مثل رب ليبلواني آشفر ومكتور وعليه فلا يمتنع يسمع إيمان وكفر غير ناقل عن المله في الشخص قد يكون لسان فيه كفر وإيمان مثل من طعن في النسب يكون مؤمن مؤمن لكن عاصر طعن في النسب ونحن الميت مؤمن مثلا علقت تميبه أو خير مؤمن ولكن عنده نوع شرك أصفر لا يمتنع ليمتنع الكفر الأكبر إذا جاء الكفر الاكبر زال إيمان اكثر كولا اكبر اذا الايمان الدفاع اكبر ازل الايمان الظنون اكبر ازل الايمان التشكيك اكبر ازل الايمان الجهل اكبر ازل الايمان وعمما لاثبت يكون مع الايمان قالوا فلا يمتنع يعني سمع ايمانه كفره غير ناقل عن ملة في الشخص الواحد ولا يلزم من قيام شعبه من شعوب الكفر بالعبد ان يصير كافرا الكفر المطلق نعم الرياء شعبه شعوب الكفر لا يلزم ذلك ان يكون مشركا بشكل اكبر في النسب شعبه من شعوب الكفر لازم ان يكون كفره ناقعا بالله حتى تقوم بحقيقه الكفر وهو هو وهو و هو ان يجحد توحيد الله عز و قال وكما كما انه لا تجد حقيقه الايمان التي تنفع العبد الا بوجود اصله فلا يخرج العبد عن الاسلام الا عند وجود حقيقه الكفر الاكبر يعني لا توجد حقيقه المال عند العبد الا الى وجود اصل الايمان وهو هو الايمان بالله ورسوله. الرسوله فكذلك لا توجد حقيقه الكفر عند الانسان لا يخرج عن دائره الاسلام بالمعاصي إلا إذا وجد حقيقة الكفر وهو أن يجحل توحيد الله ورشك بالله عز وجل نعم قال الفصل الثاني ضوابط إجراء الأحكام الكفر, والتك... الكفر والتكفير حكم شرعي والحكم بهما حق الله تعالى وحده ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك والإسلام الصريح لا ينقض, لا ينقض إلا بالكفر الصريح والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع يهون من الخطأ في إثباتها الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر فما كان ظاهره الايمان حكم له به ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب وعلى العموم التعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار ويقطع لموت آل الكفر والإلحاد بالخلود بالنار وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فعله على فاعله أو مرتكبي على التعيين وسواء كان المنهي عنه قولا ننفرنا اعتقادا فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين فلا تجري, فلا تجري الأحكام فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة والعذر جار في أصول الدين وفروعه وضواط الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجع وفي الجملة حيث أمكان الجهل فالاصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجه وكل تاويل طوى على تكذيب الرسول او جهد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر وأما من لم يكن كذلك فبين أيها صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزنة وغيرهم في تاويلاتهم وبين أن لا يأثم, وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر المجتهدين في تاويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة والإكرار عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام وقد قال تعالى إلا من أكرر وقلبه مطمئن بالإيمان والتكفير بما يوليه المقال ليس بكفر في الحال ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القوي والمذاب إلا أن يلتزم والحكم على المعينين في الجملة موقول إلى القوات المعتبرين والكبار الغاسفين من أئمة البقه بالدين يقول معلّف فقه الله ضوابط إجراء الأحكام الكفر والتكفير حكم شرعي والحكم بهما حق لله تعالى وحده ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل بالشك والاسلام الصريح لا ينقض الا بالكفر الصريح لا شك ان الكفر تكفير حكم شرعي لا يجوز الانسان يحكم على نفسه بأنه كافر او هذا الشيء كفر الا بدليل من الكتاب والسنه لان هذا حكم شرعي والحكم الشرعي لله ولرسوله والحكم بالكفر والتكفير لله تعالى وحده والله تعالى هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله أمنهم شرع كاشرع ولهم من الدين ولا من بالله وهم الناس لا يبالي يطبق على الكفر والتكفير هذا بدون ضوابط وبدون بدون علم هذا خطا خطير يجب على الإنسان يتوقف اذا اشكل عليه الامر ويرجع الى أهل العلم او يحيل الى أهل العلم قال المؤلف ومن ثبت اسامه بيقين لم يذلوا بالشك نعم ان سبت الاسلام بيقين فلا زول بالشك لا يرتفع الا بيقيم والاسلام الصريح لا ينقض الا بكفر الصريح هذا الحق والخطا في نفي التكفير والتفسيق او التفسيق او التبديع اهو من الخطا في اثباتها يعني كونك تتوقف ولا تطلب التكفير او التفسيق او التبديع حتى تتحقق اهو من كونك تبادر وتسارع للتكفير والتفسيق وتقبل وتقف في الخطا يحكم في الدنيا يجري على الظاهر وآخر الأمر فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به وما كان ظاهره خلافة حكم عليه به والاطلاع على القلوب مكن يعلن الله نعم الاحكام تجري على الظاهر واسعر لها الله سبحانه قلوا آخر الأمر يعني ما كان عليه إنسان فيما في هو عليه وما كان ظاهره الإيمان حكم عليه برأس عندما كان ظاهره الكفر حكم عليه الكفر أما القلوب والسماء فلاح الله سبحانه قال المعرفه على العموم التعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار ويقطع لموت اهل الكفر والالحاد بالخلود في النار يعني يحكم على المسلمين بالجنه وعلى الكفر بالنار بالعموم يقال كل مسلم في الجنه كل مؤمن في الجنه كل كافر في النار هذا على العموم اما التخصيص فلا يجوز فلا خصص فلان إلا في فلا يقال فلان في الجنة إلا من شهدت له النصوص إلا للأنبياء ومن شهدت له النصوص كان حسن الحسين سيد السيد على الجنة وقيل يشهد الله للأنبياء وقيل يشهد الأنبياء ولمن شهد, شهد له اثنان عدلان كما قيلنا أبا ثور كان يشهد بمحمد في الجنة اخذ من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازه فاثنوا عليها خير وجبت. أرون علي فأثنوا عليها فقال وجبت ثم امر عليه بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت فسالوه النبي فقال هذا اثنتم عليه خير فوجبت له الجنه وهذا اثنتم عليه شرا فوجبت النار انتم شماعه الله في الارض وفي القيل ان هذا خاص بالصحابه الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم واصح الاقوال الثلاثه انه يشهد للانبياء ولمنشد له النصوص فقط أما غيرهم يشهدونهم بالعموم وكذلك لا يشهد الكافر بالنار إلا لمن بالسوء كابي إلها بواب جهل وكذلك من عرف خاتمة ونمتها على الشرك قراءة العموم يستعين يقطع لموت المسلمة بالنجاس من الخروج في النار ويقطع الموتى الكبري والحدي الخروج في النار وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي في إطلاق لا يستلزم بالضروره الضرورة به على فاعله أو ارتكبه على التعيين وسواء كان من هي عنه قولا ام فعلا أم اعتقادا الوعيد على اكل مال اليتيم بالنار هذا وعيد باطلاق لا يستلم الحكم به على شخص معين فاعلم سواء كان منهي عنه قولا او فعلا يعني تقول كل من اكل مال يتيم في النار لكن فلان وفلان أكل اكل مال اليتيم تشترى عليه بالنار ما نشترى لان ما ندري حاله قد يكون تاب قد يكون معرفه الحكم قد يكون له شبهه ما يدعو باحاله المعين هذا. قال فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين نعم الحكم المطلق بكل كافر في النار لا يستلزم الحكم المعين على فلان وفلان بانه بأنه فلا تجد على الأعيان الا بعد قيام الحجه لتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانئ فنحكم على مثلا ان فعل كفرا إن نحكم عليه بانه كافر لأنه في النار يقول من فعل كذا فهو كافر في النار لكن الشخص المعين لا نحكم عليه الا بعد قيام الحجه و انتفاء الموالد و من لم يفدعه لم تقم عليه الحجه العبره بقيام الحجه لا بفهمها العبره بقيام الحجه لا بفهمها لا يشترط قيام الحجه وانما لا يشترط فهمه وانما يشترط قيامها ان الله تعالى قال في الكفار و مثل الذي يكبر كمثل الذي ينعق لما لا يسمع إلا دعاء ولداء فشبه الكفار الراعي الذي ينعق لغنمه ولا تعرف الغنم الا ان نعيق هل فهمت شيئا ما فهمت فكذلك الكافر ما فهم وماذا اقامت عليه الحجه قال العلماء انه لا يشترط فهم الحجه وانما يشترط قيامها لكن هنا المؤلف قال ليش من لم يفهم لم تقم عليه الحجه هذا الذي فيه نظر العلماء قبره بانه لا يشترط فهم الجاهل وانما يشترط بقيامها قال تعالى اوحي اليها هذا القران لانذركم به ومن بلغ فمن بلغه القران قامت عليه كل ولا ولو اشترط فهمها والعذر جاهل في اصول الدين وفروعه ومواطن الاجماع والخلاف على حد سواء. يعني العذر جاهل مثلا كان جاهل او كان ناسيا أو متأولا فهذا يعلم في أصل الدين وفروعة والمواطن الإجماع على حديث وعلى الراجح وفي الجملة حيث أنكر الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجه وتبين المحجه نعم وكل تأويل انطلع على تكريب الرسول كل تأويل انطلع على تكريب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين الا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفه والباطنية في تأويلاتهم فإن الصاحب يكفر نعم التأويل الذي والده التكريب أو جهد اصل من وصول الدين لا يؤذر الصاحب يكون كاملا كالفالعسف في فإن بين هو يكفر وأما ما لهم كذلك فبين أن يأسم صاحبه ولا يكفر إذا كان لا ينطوي على التكريب ولا على جهد عصلا فبين أن يأسم صاحبه ولا لا يكفر كعوامل برجية والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم وبين أن لا ولا يبدع ولا يكفر يعني إما أن يأسم ولا يكفر. وإما أن يأسم ولا يبدع ولا يكفر كالمجسهدين في تأويلاته في العقيده العقيدة طيب، والإكراه عذر معتبر يمنع من اجراء الأحكام قد قال تعالى إلا من أكشى وقلبه مطلئين بالإيمان وهذا الكفر فغيرهم باب يعولى الإكراه يمنع من الحكام. والتكفير بما يقول إليه المقال ليس بالحال يعني يقول الكفر يعني يقول الكفر ولا صح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب الا ان يلتزم يعني يقال يلزم القول في كذا ويلزم قولك الكفر هذا لا يكفر بلازم المذهب هو لازم الا ان يلتزم صاحبه والحكم على المعينين في الجمله اوكل إلى القضاء المعتبر إلى القضاة والسبرين الحكم على التعيين في الجمله وقول الاطلاق والسبرين يعني انما هذا يرجع إلى اهل العلم الحكم عند يعني هذا كفر ولا كافر هذا القاضي الحكم الشريوي يستتيبه فإن تابع إلا حكم عليه كفر وكذلك العلماء المفتور الكبار أما الصغار العلم فإنه يرجعون إلى أهل العلم ولهذا قالوا الحكم على المعينين يجعون أنه يكون القضاة المؤتمرين والكبار الراسخين من نعمة فقه الدين نعم الفصل الثالث قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث أنواع النواقل وأقشامها فالنواقض قد تكون قلبية أو قولية أو عملية وهي تنقسم أيضا إلى نواقض بالتوحيد التوحيد والإلهيات وأخرى في النبوات وثالثة في الغيبيات ورابعة في أبواب متفرقات فأما النواقض القلبية بالتوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله ومنها ما يناقض عمله فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفات ربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب أو اعتقاد وحدة الوجود أو حلوله تعالى في مخلوقاته اعتقاد ولوهية غير الله أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله الشك في الله تعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه أو في شريعته وحكمه والإلحاد في تعالى وصفاته بجهدها وانكارها أو بتسمية الأصنام بأسمائه تعالى أو وصفه تعالى بالنقائص أو القبائح أو تشبيه تعالى بخلقه في الصفات تعالى الله عما يقولون أغنوا كبيرا نعم هذه أنتصفها مع النواقض والصابة النواقب يمناطر وهو الذي ينتقض به الإسلام ثم يكون هذا الشخص العداد الكافرين. قد, يكون قد تكون قلبية أو قولية أو فعلية نواقض الإسلام قد تكون نواقض قلبية بإتقاد قلبي أو بقول أو, أو بعمل النواقض القلبية كان يعتقد الله صاحبة ورد والقول كان يسد الله ورسوله يدعو غير الله والعمل كان رسول الصنع الناقض قد يكون عمل أو قول. قالوا ه تنقسم قسمنا إلى في التوحيد والإلهية واخرة في النبوات وثالثة في الغيبيات ورابعة في الغيبيات نعم قد تكون في النبوه كان ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون في التوحيد والإلهية كان ينكر غيبية الله والصفات قد تكون في الغيبيات كان ينكر مثل الجن لا والله تعالى ذكرهم في القرآن فيكون في مكذبا الله ورسوله ينكر الملائكة أما نواقض القلبيه في التوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله ما يناقض اعتقاد القلب كالإخلاص يناقض الإخلاص يكون وشكا بالله أو قول القلب والتصديق يكون مكذبا الله ولا رسول ومنها ما العمل عمل القلب اعتقاد القلب وقوله هذا كالقرار والتصديق عمل القلب كالإخلاص والحب فأما نواقض اعتقاد القلب هي التشريك بين الله وبين أحد خفقي في سوره الروبية الخلق والملك والتدبير وعلم الغيب كان يعتقد ان لله شريكا في الخلق او الملك والتدبير أو وعلم أو الغيب او اعتقاد وحده في الوجود في الاتحاديه او حلوليه تعالى في مخلوقاته كل هذا كفر منها يعتقد الالهيه غير الله كان هذا غير الله اله او يعتقد ان غير الله يستحق العباده سواء العباده من دون الله او مع الله الشك في الله تعالى في رسوله او في كتابه او في شريعته وحكمه او الشك في الملائكه او أو في الجنة أو في النار كل هذا مكفر الحد في اسماء تعالى بجهد من أسمائه الله وصفاته ونكاره أو تسمية الإسلام بها كتسمية المشركين العزة من العزيز من العزة من العزيز والبنان وملاه من المنان واللات من الإله أو أصفه تعالى بالنقائص كان ينقص نقيصا إلى الله تنقصه رب والقبائه أو شبه الله بخلقه في الصباح. كل هذا منا واخذنا وما نواخذ حمل القلبنا قال واما نواقض عمل القلب فمنها كبر الاباء والاستكبار وهو كفر ابليس واعداء الرسل وحقيقته ترك الزياده الله تعالى ومنها شرك النيه والاراده والقصد ومنه أكبر ومنه اصغر ومنها شرك المحبه كان يحب مخلوقا كحب الله وأما النواقض القولية بإباب التوحيد فمنها سب الله تعالى والاستهزاء به أو سب كتابه وهما محل إجماع نعم النواقض العمل قول كهر والاستكبار هذا كفر إبليس وكفر عداء الرسل كفر فرعون وأسباعه وكفر قوم نوح وقوم هود كلهم وقفوا في الإباب والاستكبار وهو أنهم قابلوا عمر الله ورسوله بالإباية والاستكبار لا بالتكريب والجهود ومنها شرك النية والإرادة والقصد كان يدخل في الإسلام رياء رآتا للناس خوفا على نفسه كالمنافقين الذين نفاقا هذا وقعوا في شرك النية والقصد منه أكبر وأصر أكبر كشرك المنافقين وأصر كالذي يصر من المؤمن برأت في بعض في بعض أعماله من شر كل كان يحب محبه حبه الله ومن قال سأل ومن سويت سأل من ذل هذا يحبون الحب الله ولا ينامون شر الحسد ومن نواقض القولية سب الله والاستذابة وسب كتابه ومنها تدعو غير الله والاستغاثة غير, غير الله نعم ومن نواقض العمالين في القرآن قال وأما النواقض القوى أما النواقض, النواقض العنيه في باب التوحيد الشرك في العباده والنسك فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله كان ذبح او ندر او طاف او صلى لغير الله تعالى او دعا غيره فقد كفر واشرك ولا يشترط ان يعتقد في معبودي صفات الربوبيه وبنها الحكم بغير ما انزل الله ومنه اكبر ومنه اصغر فمن ترك الحكم بما انزل الله في واقعة او وقائعة لهوا أو رشوة أو خوف أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك مع الإقرار بخطئه ويقينه بمعصيته فهو كفر أصغر وكفر دون كفر ومن تركه مستحلا تبديلا أو التشريع من دونه أو لوجوبه أو لا أنه مخير فيه أو أن, أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم غيره يصلح أو أنه مساوي لحكم الله كافر خالج من الملة وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهه والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهج الرباني فرق شرعي وعمل مرضي ويتاتى بالاعتصاب بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب وتربية على منهج أهل السنة اللاحب واستحلال الذي اتفقاه السنة على تكفير صاحبه تامة التكذامه يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يؤول الى كفر التكذيب وهو ناقض لركن التصديق بالإيمان وتامة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه او قبوله وهذا يؤول الى كفر الباء والاستكبار وهو ناقض لركن الانقياد والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضاً واختياراً نفاق لا يجتمع معليمات وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعه فهو رد لا حرمة له لا اثر ولا اثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة نعم ناقض العمليه في باب التوحيد الشك في العبادة والنسك الشك في العبادة كان يدعو غير الله أو يسكد لغير الله والنصف كان البحر غير الله فمن صلب من العباد غير الله كان ذبح او نذر او طاف ويقيد يقيد في غير بيت او طاف في غير بيت الله, الله تقربا لذلك الغير لا بد من هذا او طاف بغير بيت الله لكن لو طاف على القبر تقرب لله ما يكون يشركون يكون مبتدا طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير او صلى لغير الله ودعا غير الله فقد كفر واشرك ولو يشتركون يعتقدون في العبوديه صفه الربوبيه نعم مجرد الفعل شرك ومن الحكم غير مازال الله ومنه من اكبر واصغر ترك الحكم غير مازال الله في واقعه كما ذكر لهوى او نشوه وهم على اتقاد بخطئه ويعتقد انه مستحق للعقوبه ولكنه حكم في هذه القضيه طاعه للهواء وطبعا في الدنيا فان في هذه الحاله تذكروا أما من تركها مستحيلة تبدلها مستحيل تبديله أو مستحيل من دونه أو جاء حد واجبة أو رأى أنه مخيار يحكم بقوانين أو بشرع الله أو أن حكم الله لا يصلح أحد عشر أو أن حكم غيره أصلح أو أنه مساو لله كل هذا من وعيه هو كاف خاض من الله وذلك بعد إقامة فدوازات الشكر قال واستعيدي قام السلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد عن منهج الرب هذه فرض يجب على مثلا يسعى لإقامة الشريعه فرض شرعي وعمل مضي ويتاثر بالاعتصام بالكتاب والسنه بفهم السلف الامه تصفيه لما صبر العقائد من الشوائب وتربيه على منهج اهل السنه الله الحمد والاستحلال الذي اتفق عليه السنه على تفكير صاحبه تاره يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي كل مثلا يعتقد ان هذا ليس شرعي وهذا يؤول الى كفر التكريم وهناقض لركن الصيق في الإيمان وتارثا يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامها أو قبوله وهذا يؤول إلى كون الباو الاستكفار يعني تارثا يكون بأن نعتقد عدم الحكم الشرع هذا قد يؤدي إلى جهود وتارثا يكون برد حكم الله ورسوله وهذا يعود لكون الباو الاستكفار وهناقض لركن القيادة والتحاكم الى غير معاذ الله بضل واختيارا بتعاق لا يستمعوا على كالذي يتحاكم من الأقوال الوضعيه وكل ما احدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعه فورد يعني مردود على صاحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحصل في امرنا هذا ما ليس منه لا حرب بثلاثه ولا اثر تتبعا الا ما لعصيه اليه الضروره